مثل الكي عند الأطباء القدماء، ولذلك يقيم الكي آخر ليلة. العلاج نأتي لمسألة الاختلاط ماذا يعني السائل بالاختلاط هل في الاختلاط مشروع وممنوع جائز ولا هجوز هل الاختلاط بالاختيار يعني مثال ذهبت إلى السوق أنا وأهل وأنت وأهلك ذهبتوا إلى السوق ونشتري ونبيع يعني يوجد رجال ويوجد نساء هل هذا يدخل في دائرة مفهوم الاختلاط ؟ ماذا عن الرغبة الذاتية في وجود الاختلاط؟ كأن تأتي أنت وفلان وفلان فتجلسون على مائدة واحدة ونساؤكم معكم كاشفات وضحكات وابتسامات هذا مشروع ولا ممنوع؟ اما باختيارك وقعت فيه اما ما يحصل من ركوب الحافلات وصعود الطائرات والاشياء التي لا اختيار لك فيها فهذا امر فيما جرت عليه الناس وامور الناس فهذا شيء ان حصل لك الابتعاد عنه فبيها ونام وان ابتليت في وإن ابتليت بذلك فانت على حذر من ذلك أما أن تختار هذه الأشياء أنت وتأتيها يجلس وفتاح في يمينه وعخضة على شماله ويريد يتعلم أي علم ضاع العلم بين أفخاذ النساء كما قال بعضهم على كل السلامة أسلم و الإنسان يملك وقته ويملك المكانات التي يأتيها ويملك المكانات التي يبتعد منها ولا تعرض نفسك للأخطار، لا تعرض نفسك لمواطن الفتن، لا تعرض نفسك لمواطن الشهوات أو الشبهات، لا تعرض نفسك وإن كان ولا بد. كما في بعض الأماكن أكون على حذر ولا يكون في ذلك يخله كما ضربت بذلك المثل فيما يحصل المداخل أو المخالج أو الأسواق وفي بعض الأماكن خصصة للنساء أشياء وخصصة للرجال أشياء فحاول أن تعتني بهذه الأماكن التي احترمت خصوصيات الناس في عزل الشر وعليك بذلك وهي آفة عصرية آفة عصرية زاد انتشارها وكثر المطبلون لها زاد انتشارها وكثر المطبلون لها فلا تكن إمعة وتبهرك العصرية والعصرانية وتبهرك الحضارة فهناك من لا يريدون الإسلام فتوجه فتوجه من دول. داود نمشي ها إذا بهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم اجمعين